118. ربك عبده زكريا 119. إِنَّذَي رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا 110. قال رب إني وهل العرم مني واشتعل الوأس شيبا ولم كن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموال يا من غرائ وكانت امرأة عاقرة وكانت امرأة لَدُّكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آل عقوب. رَبِّ رضيا. يا زكرياء وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِهِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيَّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ ربك هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدَ خَلَقَتُكَ مِنْ قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 وحنانا من لدنا وزكاه وكهن تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَالْكَمْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ يَبِثُ إِنْ تَبَدَّتْ مِنْهُمْ حَكَانًا شَرْقِيَا فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا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 لم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء اهل المخاض إلى جنع نخلت قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم نسيا فلا دها من تحتها ألا تحزني قد جعل رب كُتِبَتْ تَحْتَك سَرِيَّا وَهُذِ الَّيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلِ الَّتِي تَسَاقَطَ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيَّا سُكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي أذرت لرحمن صوما فلنكلم اليوم الإنسية فأتت به قومها تحمله قالوا يا مروي مولى قد جئت شيئا شريا يا اختاه ما كان ابوك نراسا و ما كانت امك بغيا فأشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني نبيئا وجعلني بَارَكَ لَيْن مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 أسمع بهم وأبصر يوم ياتوا لنا لكن الوالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي لهم وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نريث لرضوا من عليها إن نحن نريث لرضوا عليها وإلينا يرجعون والكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا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 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إني أخاف أن يمسك تَكَعْذَابُ مِنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ لا الا لم تنتهي لا ارجو منك وهجرني ما لي يا ما السلام عليك لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا عَتَذَلَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا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 وناديناه من جانب طور ليمان وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا وعده وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عندر به مرضيا والقرف في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفع الله مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم من زرية آدم حملنا مع نوح ومن زذية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إذا تتلى عليهم الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف لضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظهرون يظلمون شيئا جنات عدن من التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوة إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجلة التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 تَلَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ لِإِنسَانٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَا لنشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة نيوم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تدلى عليهم آياتنا قال الذين كفوا قال الذين كفوا للذين آمنوا أي الفرقين خير مقام وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا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 مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر وَقَالَ وقال له تين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند عهدا كلا سنكتب ما يَقُولُ ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا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 واتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا للدين كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق لر يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدنا اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من والزماوات والأرض إلا آآت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكمهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من حدن أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ألتا على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه وخلقنا الإنسان من نطفة نمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا سفرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن لبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا عينين يشرب بها عباد الله يفجروها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نوعا جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقياهم نظرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زم هريرا ودانية عليهم ظلالها وذل لَتقطوفوا هَا تليلا ويطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قد ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي يَبُوسُ وَسُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَكُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طهورة، إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيك مشكورا، إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلة، فاصبِل لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثمن أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها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 وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة سمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والوالمين أعد لهم عذابا ليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا لاخرته خير لك من لولا ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فآوى، ووجدك ضالا فهدا، ووجدك عائلا فأغنى، فأمَّ الْيَتِيم فَلا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلِ فَلا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا